بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ياتي قضحا فمن ياتي قضحا فالمغيرات قضحا فاثم به جمع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 صل ما في الصدور نور ربهم يومئذ اللقي.